المداري ن ص ر أ ن يفعول أ ن ي ف ع ل أ ن ت ف ع ل أ ن ت ف ع ل أ ن ي ف ع ل ن ان أ ت ف ع ل أن ت ف ع ل أ ن ت ف ع ل أن ت ف ع ل ي أ ن تفعول أ ن ت ف ع ل ن ان أ أ ف ع ل ا ل ن ف ع و ل ه